أبو ليلة الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثامن والثلاثين على واحد والصحية والبدنية أنا ما توقفت عن هذا فقط توقفت عن إنشاء كثيرة لماذا الإنسان يعيش في ظرف هذا الظرف يوحي إليه بأن يعمل في المشروع الفلاني ثم تأتي ظروف لا يملك هو عن متابعة هذا العمل فيجد له مشروع ثاني مثلا تعليقات زياد على مزاد المعاد هذا يسال عن فقه السنه وهذا يسال عن زاد المعاد وهذا يسال عن ثمر مصطفى ايه ورا هذه الشيء كل واحد بدنا بقى نجيب له انا لو سالتني الان لماذا والله ما استطيع da, nu, mux, ad-dui, jandiek, mal-musie, as-sat-tisa urla k-a. L-a kien a-rif me tal-an. Zad il-maħad, kund, uder-rifu għal-a xuanna huna xilimax, فجاء اقتراح شو رأيكم أستاذ؟ ادرس علينا الروضة الندية. على اعتبار إن الروضة مكثف كما تعلمون بينما زاد المعاد مفصل. والله رأيكم إذا يعني مللتوا هذا الأسلوب العلمي الطويل خاص في زاد المعاد؟ فأنا معكم. فبدأت بالروضة النديية وأكذا اي نعم يعني عملت مجلد واحد فقط من زاد المعاد حاشتك أبو ليلى بيقولوا جماعة أخواننا دول المصريين انه انتقلت صوفية إلينا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم أقول أمننا المجلد الأول من زاد المعاد نعم وهكذا جاءت مناسبه تزوج احد اخواننا قال لي شو رايك اكتب لي في آداب الزفاف وهو من اعز هناك قلت له حب ومكرمه تركت كل شيء وتوجهت للرسائل هذه نعم وهي صغيرة بعد ذلك جاءت مناسبات فتوسعت حينما توسع في هذا ذاك ذاك وكذا فالإنسان لا يملك أن يمشي حسب المخطط النظري الذي هو يرتقيهم. هو الدافع لهذا السؤال ما عندنا في مصر مشهورة أن الشيخ سيد سادق هو الذي طلب منك التوقف عن النقد هذا لا أصلاه إطلاقا لا أصلا أبدا ولا سمعت به إلا هذه الساعة نحو غريب هذا معلوم من هذا منتشر جدا يعني غريب والله غريب جدا الشيخ... نعم الشيخ سأل سابق نفسه في المعسكر التاسع على القراء القار آخر معسكر إسلامي كان ذكر قال إن الشيخ الألباني أرسل لي مجلدات إذا تعليقات إذا أضطحل فقه السنة يصبح مجلدات فأنا رفض قال هذا أمام جمع كبير يعني هذا غير هذا لعله ما في هذا أنت غير ذكر، هود يا أخي، خلاص، هذا غير هذا، أليش هذا غير هذا؟ نعم. نعم هو طبعا الفرق إن أنا الروائي إن الشيخ سيطلب إليك، إيه لا لا هذا لا أصله، أما هذا صحيح، وهل وقع أحد إخواننا المصريين؟ يومئذ كان من إخوان المسلمين الذين فروا من ظلم عبد الناصر وجاءوا إلى فلما اطلع على تمام منه في التعليق على فق قال أنا أرى أن هذا الكتاب يعرض على الشيء السابق لأنه يصير تهاون بينه بينه فيطبع كتابه مع تعليقك. قلت له أنا ما أظن هذا يمكن أن يقع، لكن لا أمانع. وعلى هذا الأساس أعطيت المقدمة والجزء الأول. ولحكمها ولحكم ما يريده الله تبارك وتعالى وهذا على خلاف عادتي. كلفت بعض أخواننا أن يبيض المقدمة فاحتفص بهذا التبييض عندي وأرسلت المقدم والجزء الأول الذين هما بخطي مع هذا الرجل فسلم ذلك للشيد سابق على أساس أنه يأخذ منه الموافقة على أن يضم هذا التعليق إلى كتابه بقي المقدمة والجزء عنده أكثر من سنة والرجل صاحبنا الوسيط رجع إلى دمشق وكالأحد قالنا هناك بمتابعة سيد سابق كنت أرسله فيقول والله أنا راجعت الشيخ ويقول اليوم بكرة واليوم بكرة وأخيرا أرسل إلي الجزء الأول دون المقدمة وقال صاحبي الذي كنت رسله الشيخ يقول ما أدري وين المقدمة فهذا كل ما وقع. وليس أكثر من ذلك لا هذا لك هذا لك لك مني إليك أزاكم الله الله للأخ الحويني يعد بحثا طيبا في بابي ترجمة لشيخنا من ضمن الأسئلة التي في البال نسأل قد عاصرتم وعشتم في سوريا وعشتم في الأردن نريد يعني تقييمك للدعوة السلفية كمنهاج لطلبة العلم كانوا مجدين ونشطين كانوا في سوريا أم لشباب الأردن؟ ناحية الالتزام بالمنهاج والأمانة العلمية كذلك بالتأليف وغيره شباب مصر ما عاش الشيخ لا نسأل هذا تفيد بالترجمة ما عندي شيء أقوله بهذا أنه قضي كما يقال من أصعب الصعوبات بيان البدايات المسألة هذه واضحة ما تحتاج إلى شرخ كثيرا S-a العلم عليهم vela يجتهدوا alim, يقدموا i الناس الذين هم i i علم جديد من جهودهم وليس i i i i i جزء i الناس كما حدثني بعض أصحابنا لأحدهم من الأذكياء السلفيين في دمشق الشيخ فلان يحفظ صحيح المخاري عن ظهر قلب فأجابه باللهجة السورية اتشرفنا نسخة, نسخة من صحيح المخاري جادت <تصفيق> <تصفيق> واضح هذا الكلام؟ نحن. اه فشو الفائدي إذا واحد إجاء أخذ كتاب شوية من هون شوية من هون شوية من ذلك كتاب فلان يقدم للناس فهو لم يأتي بشيء جديد فنحن نريد من إخواننا أن يسلقوا سبل علماءنا المتقدمين الذين كانوا يتبعون من قبلهم ولكن بالإضافة إلى ذلك يضمون علما جديدا إلى ما ورثوه من المتقدمين. وانا اعتقد انه الان امس في الامس القريب كنت اتحدث وقد سائل هل تستبشر خيرا في العصر الحاضر من الإسلامية في تقدم قلت نعم في تقدم من ناحية العلمية لكن هذا التقدم العلمي إذا لم يقترن مع التقدم السلوكي فشره أكثر من خيره ولذلك فأنا أدند في كثير من أحيان حول محاضرة كنت ألقيتها نحو عشر سنين من الزمان هنا في عمان بموضوع التصفية والتربية التصفية تعلق بالعلم التربية تعلق بالسلوك فالآن العلم وتحرك العلم بالسنة واضح في العالم الإسلامي كله وهذا يبشر بخير لكن السلوك ما تحرك أبداً كجماعة كأمة إلا كأفراد قليلين وأبداً أفراد موجودون في كل زمان في كل مكان لكن كخلة آه ولذلك إذا لم يخترن مع تصفية العلم تصفية النفوس من أذرانها وأوساخها في سلوخها فلا يكون ما يسمى اليوم بالصحوة الإسلامية صحوة حقيقية نعم. هذا ما ندي الآن سمعت يا شيخنا كنت بصدد عمل ترجمة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله من أخوال المعاصري أو نحو ذا فبقي رأيكم وكم مرة التقيتم بالشيخ وهل تتلمزتم على الشيخ فعلا ولا هو مجرد لقاءته لا ما أتيها حديث التتنمذ عليه وإنما لقيته في أول ما لقيته في مكة في أول حجة حجاشتها وذلك يمكن كان عمري في حدود 35 فهذه الحجة كانت يعني ليست بجهدي أني كنت ناشئا في العلم وفي المهنة التي هي تصليح الساعات، فما كان باستطاعتي يومئذ أن حج لكن قدر الله عز وجل لي وسيلة أنني اخترت اختارني بعضهم مرشدا للفوج السعودي الفلسطيني الذي خرج بعد القتال بين العرب واليهود مع الأسف بالنتيجة المعروفة وعادت الجيوش العربية إلى حواصمها ومنها الجيش الفلسطيني السعودي وهو كان يعني ملفقا من ناس من كثير من البلاد العربية وبعضهم أصلهم سعوديين فلما قرأ رأي الملك السعود يومئذ بأن يعود هؤلاء كان عليهم قائد اسمه فهد المارق والظاهر أن الاسم ما راق له فيما بعد فجعله المارك بالكاف المهم وفهمت منه يومئذ بأنه كان طالب علم في دار التوحيد في الطائف فهو كان قائد هذا الفوج فعنده كما يقال اليوم خلفيه تدين وعلم فسأل عن شخص يستطحبه معه كمرشد لهذا الفوج السعودي العائد إلى الرياض فقيل له ما غير فلان وفلان الأول هو الشيخ باجت بطار رحمه الله والآخر هو أنا الشيخ باجت طبعا يومئذ كان مسنا فاعتذر فلما جاء إلي وعرض علي الذهاب مع الفوج وهذا يكون طبعا من عاقبة أمره أنه مكّى من الحج وزيارة المسجد النبوي وأنا شخص أعتدت أن أقول لأخوانا إذا ما دعاني داعي أقول له ترى أنا ما بالأمزح إذا بتدعيني عن جد أنا أقوم بس أجيب هاي عبارة يعني سورية أنا ما بالأمزح لأنه في عادة هناك بيقول الواحد عم يشتغل أي شغل بمر المار صديقه بيقول له تفضل <تصفيق> على إيش تفضل طبعا يقال مثلا عندما يلتقيا مثلا قريب من دار الرجل يقوله تفضل يقوله ترى أنا لا مزحة أصرات أولا جد يعني فأنا تائق طبعا للحاجو ولا أستطيع فلما عرض علي هذا قلت ما أندي ماني لكن سأستشير والدي والدي والدي رجل متدين وعالم بالفقه الحنفي وبما يسمى بعلوم الآلة، لكن أنا نشزته وشذت عنه حينما شدقت مذهب آل الحديث، فأخذت رأيه على كل حال وأنا كنت يومئذ آمن في دكاني الخاص بي. قل لي ما في ماني أنت بتعرف مصلحتك إنهم سافرت وكان من الدوافع على هذا السفر لأن السفر يعني ما بيطمع السفر ليه لأنه الركوب على السيارات الجيش الضخمة اللي هي الأثقال والأحمال لكن الشوق أولا للحج لبيت الله الحرام وثانيا للقاء أهل العلم هناك لأنه كنت أقرأ في مجلة المنار وكان عندي علم بالشيخ أحمد وعندي علم بحامد الفقي وبعض شخصيات يعني سلفية فقلت ما رأى سطيق القاوم إلا في المسجد الحرام فكان أول من سألت عنه هو حامد الفقي رحمه الله كان في ما يبدو صلية لسان. كان نزل في فندق نسيت والله شو اسمه اسم قديم مشهور في كثير من البلاد. اليوم صعدت إليه أنا وقائد الفوج هذا فهد فجالس في على سرير ودني صيف واخذ حريته القبّيس. قام قصير ولباس ابيض اعجبني هذا الوضع يعني ما فيش كل في فسريرين متقابلين جلست امامه قال له فلان محمد ناصر اي باي وسهلا قاموا وعنقني وربما قبلني ما اعرف يوم اذا الحكم جاهز ولا لا أهلا وسهلا كيف حالك كيف كيف وصل الأمر؟ أني ذكرت الأخاء المسلمين قال لي الخوان الخوان فاستعظمت هذا الكلام قلت ايش هذا يا شيخ؟ قال يا دوني كذا وكذا صار يتكلم عن الأخاء المسلمين طبعا اللي مبيع رقونا قلت يا شيخ بس الأخاء المسلمين لا يمكن أن يقاسوا بعضهم ببعض في كل بلد انت تستطيع ان تخلوا انت اعرف من الاخوان المسلمين في هناك في مصر فانا ما اعرفهم ولا استطيع ان انكر عليك ما تقول في حقهم لكن في سوريا ما اظن يجوز اخ اسلامي عنهم وانت لا تعرفهم هم يعني جرسنا ما هو تعرفنا وكان اللقاء الثاني هو سألت عن أحمد شاكر رحمه الله سألت عنه قالوا لي نازل في فندق ما أدري إذا كان في مكة فندق شبرا هو موجود في مصر هذا الشيء المهم ذهبت لي جالس كان في مدخل الفندق سلمت عليه وعرفته بنفسي قلت له أنا سألت عنك وقصدي أن أستفيد من علمك أنا قرأت لك بعض الرسائل وبعض الكتب الخاصة تعليقك على المسند فرأسنا قال لي ولا أنساء الكريم هذه لغة مصرية قال لي مضامتي مريضة زوجتي طولة نعم ولذلك هو بيقول يعتذر يعني فقبلت أذره الجلس قليلا ثم انصرفت ثم قدر لي أنني سافرت من مكة إلى جدة ومن جدة إلى المدينة بالطائرة هناك علمت بأنه الشيخ أحمد ناجي كمان في الفندر فقلت والله هذه فرصة فذهبت ليه كان في نفسي أن أبحث ما موضوع اتداد وتوثيق من فأثرت الموضوع وإذا به مع للأسف شعلة نار ما بيخبر المناقشة ولا بيخبر المناضرة وشيء غريب جدا جدا، فصدمت. قال نحن كيفنا يعني نهدر جهود مثل هذا الإمام. الشيخ أنا ما أقول نهدر الحافظ بن عجر أردت أن أذكره بما هو دار به طبعا مما قاله الحافظ في مقدمة لسان ويزان ما عنده استعداد أبدا للمناقش فرجعت مع الأسف بخفي ثم بعد ذلك جاء إلى دمشق فلما بلغني زرته في المنزل كان نازل فيه لكن ما شفدت منه شيئا أنه ما عنده استعداد يتناقش آبدا فهذا كل ما يمكن أن أذكره عن رجل رحمه الله يعني كان في حدة آه حدي. حديد مزاج جدا يا الله بسمنا. لكن يقال عندنا في مصر لما كان بيعقد تعرف شيخنا شيخ عبد عبدالمعز عبد الصدر؟ عبد المعز؟ إيه هذا أخواني. نعم. إيه نعم. في قطر كان؟ كان في قطر. نعم. إيه نعم هو متزوج بنت الدكتور أحمد أحمد الشريف للشيخ شاكر الأشر في مقدمة المسند إليه. إيوه. وعاصر الشيخ شاكر الأشر فيقول إنه كان صدر واسع جدا للمناقشات ولمطلع حياته أو نحو ذلك يعني. هذا يذكرني. بقصة والغاي بينها وقدمها سلفا لأنه ما في مشابه إلا من حيث وحده هو بظهر واسع بما لا وسأل وسائر وبيجاوب لكن إذا كان السائل في عنده شيء من المعرفي وده يأخذ يعطي معه فهذا شيء آخر غير والمعز ما أظن في عنده يعني اطلاع في علم الحديث حتى لا. يعني إذا نقل مثل هذا يكون يعني نقله دقيقا لا. على كل حال أنا ذكرت ما وقع عليه وهذا ليس من قياس ممكن, ممكن يقال هذا مثلا في آخر عمره لا. فهذا الخبر يضم إلى الأخبار الأخرى لا. أما الذي أنا رأيته فهو ما ذكرته لكم أريد أن أقول كنت تردد على مركز الإخوان المسلمين في دمشق لما قال لي أحدهم واسمه حسن عبيل كان له صلة قوية بينا وتبنت دعوة سلفية دعوة لكن هو منخرط في الإخوان المسلمين فذكر لي يوما شابا قadianيا اسمه علاء الدين وذكره لي يعني شوف ديقول مادحا له بأنه واسع الصدر جدا وانا شاهد فشو رأيك تجتمي فيه هو يعلم مني أنه أنا ناقشت القدانيين وعقدنا جلسات متتابعة منه فبطبئة الحال أنا رجل ما بالأمزح استجبت دعوته فراها اتصل مع الرجل فالتقينا في مركز الأخوة المسلمين في غرفي خاصة وإذا بصاحبنا حسن يرى منه خلاف ما حدثني به وطارت المناقشة وحديد وصوته يرتفع وإلى آخره لما خرجنا خلي والله عجيب أنا ما بعرفه هيك هذا علاء بعرفه طويل البال قلت له يا أخي بدك تلاهد ملاحظة هذا أولا قادياني داعية أدوني بطولوا بالون مع عامة الناس لأنه ما في غير بين سؤلوا سؤال بلقي محاضرة ليش حتى يثور لكن ما بتحطه تحت المحق تأخذ وتعطي هنا بقى ترتفع إيش الحرارة <تصفيق> قال والله صعية وجه مشابه فقط يعني بين تفريق إنه تفصله مجال يتكلم يتكلم أما تأخذ وتعطي خاصة فيما تخالفه فيه في رأيه هذا لا يثو تمامه إلا نوادر من الرجال عقيدا. طب منزل الشيخ أحمد شاكر. بين علماء الحديث معلش يا شيخنا إحنا هذه فرصة العمر، بارك الله، <تصفيق> فنحن يعني لن نسامح. <تصفيق> منزل الشيخ أحمد شاكر رحمة الله بين العلماء المعاصرين له، أنا ما التقيت بمثيل له، الشيخ أحمد شاكر، أي نعم، أنا ما التقيت بمثيل له وأني ما أقول. لأنه عدم الأجدان لا يدل على عدم الوجود، لا. فممكن يكون كما يقال في زوايا خبايا، لكن أنا ما اكتشفت هذه الزوايا حتى أعرف ما فيها من الخبايا، لكن في حدود ما علمت الطلات وأنا ما شفت الشيخ أحمد، طبعا هذا من آثاره، من آثاره، أما من اللقاء بكل صراهة ما ما صار شيء بينه بينه إلا هذا المباحث القصير لكن تشيخنا بالنسبة للشيخ أحمد الصديق الغماري،, الغماري ذكرت لنا أيضا في أول جلسة معك أن هذا الرجل لم تلتقي بمثاله فيعني هو للشيخ أحمد شاكر فيما يتعلق بالصناعة الحديثية شوف الله يختلف الأمر هذاك كان في مجال أن يستكشف كنها طويته الغماري آه، الغماري لأنه سألته أنا أسئله وأجابني نعم. الشيخ أحمد أغلق. انسق الباب بينه وبينه شايفنون. لكن الشيخ أحمد فيه جهده خاصة في المسنن وعلمه هناك يفوق الغماريين جميعا لأن الغماريين شو إلن جود إلن رسائل فقط ثم يبدو فيها التصوف والتعصب للمالكين للمالكية وبالمناسبة اليوم بقرأ لهذا عبد الله الغماري رشادي يحكي بالمناسبة أنه في مسألة لحوم الخيل قولان الحل والتحريم قال وهو الأقوى. اللي التحريم؟ تحريم لحم الخيل لأقوى. حاولت أستحضر في ذهني شو الدليل اللي بده يكونوا جعلوا يمين إلى ترجيح هذا القول ما قنوا في صحيح البخاري وغيره من حديث هم إيش من حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم أكلوا لحم الخيل. عادي النبي صلى الله عليه وسلم ويوقيه أي نعم وأذنه بأخذنهم نحن خير بالنعم فسبح الله قلت هذا أتي من المذهب المالكي أي نعم فالقصد فالآثار من حيث التأليف لا تظهر في كتب الغماريين جميعا كما تظهر في كتب أحمد شاكر رحمه الله ثم فقه أيضا يختلف عن فقه هؤلاء فقه المريين ما هو فقه سلفي أبدا فقه هوائي ليس له ضوابط وقواعد انظر مثلا تشنيف الآذان في استحباب في في الصلاة والإقامة والأذى الله أكبر 14 قل المسلمون كلهم على السنة هل هجروا كل هالتوارث بل التواتر باستنباط عقلي أهوج أعوج أنه أنا سيد ولدي آدم شو المانئ أن نقول وأشهد أن محمدا أعفوا أن سيدنا محمد رسول الله Maddam, huk, kerri. En iħna fi sahed s-salah, ura e imamaki. هذه الأجزاء مش قائم عليها شخص واحد عديد من الذين يعلقون الغماري عمل جزء واحد فقط ما عندي فكرة يعني عنه الحقيقة لكن الذين وقفت على تعليقاتهم يعني سطحية جدا يعني ليس فيها علم أما تعليقات الغماري ما عندي فكرة عنها في أي جزء تذكر السابع السابع السابع السابع الله لأنه السابع في حديث الجارية يؤول يقول بعض الرات غلط في الجزء السابع أظن نصر ثمية خمسة ثلاثين أو كذا السابع يقول إيش يقول إن الجارية مكانة تقصد أن تقول أن الله في السماو يعني يؤول تقول الكوثري بالنسبة لحديث الجارية آه هو كوثري <تصفيق> أشعري خبيث <تصفيق> طبعا شيخنا طب يعني هنا نقطة أحب أن أنا استجليها هذا تفيدنا جميعا صدود الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه هنيا شيخ عن اللي تباحثت معكم هل هذا لم يورث عندكم صدودا منه أو من كتابته أو, أو حملة عليه؟ أبدا أبدا والحمد لله لكن أنا قلت يعني لعل رجل كان يعني على وضع عائلي كما ذكر لي في أول مرة لما نقيته أن زوجته مريضة فممكن هذا المرض استمر حتى نقيته المرة الثانية لكن ما أجد في نفسي أبدا حاله وصلاة كيف حاله؟ أي نعم. ما أجد في نفسي أي شيء إلا احترام وتعظيم له. نعم. أي نعم. طبعاً شيخنا بالنسبه الشيخ عبد الرحمن بن ياح المعلمي اليمني. سبحان <تصفيق> الله. هذا الرجل مع يعني يعني ثقاليه في العلم ومنحكم له ولعلمه يكاد يكون غير معروف بالنسبه للأجيال أمسلنا. فيعني لو أعطتنا. شيء عن الشيخ عبد الرحمن بن يحيا و... والله هو بسبب قلة آثاره التي نحن على الأقل طلعنا عليها ما مكنتنا أن نقدره حق قدره إلا أنه لإستقر في نفسي في حدود الطلاع القليل على بعض آثاره وبخاصة كتاب التنكيل بأن الحقيقة أولاً رجل السلفي العقيدة سلفي المذهب والمشروح ثم عنده باع طويل في تراجم الروات وليس فقط الروات الذين يتعلق بهم الحديث بل فهو واسع الإطلاع على ما ترجم رجال من كل طبقات، من فسرين، محدثين، لغويين، وغير ذلك، فهو واسع من هذه الحيثية، وتعليقاته على صحيح، على تاريخ البخاري، مثلا وعلى كتاب الأنساب لسماعني، وغير ذلك بما نحضره الآن. أكبر دليل على الشاعة أفوقه في هذه المجالات لكن يبدو أن عنايته بالتصحيح والتضعيف إما أنها كانت غليلة أو أنه لم يتاح له أن ينج هذا الباب ويتفرغ له بسبب قيامه على خدمة التراجم وكأنه كان متخصصا فيه لكن الحقيقة لما الإنسان ينظر إلى مناقشته للكوثري سواء من الناحي الحديثي أو الناحي الفقهي فكل ذلك يدل على أن الرجل كان متمكنا في أصول الحديث وأصول الفقه من جهة وأنه كان واسع الاطلاع أيضا من الناحية الفقهية من جهة أخرى هذا ما يحضرني حول هذا الرجل رحمه الله وقد التقيت به أيضا في تلك السفرة التي نقيت فيها الشيخ عمد شاكر في مكة حيث كان هو مدير مكتبة الحرم المكي يوم كانت المكتبة في نفس الحرم انا كنت تردد إلى المكتبة في كل يوم وأراه هناك منكبا على البحث والتحقيق، لكن ما كان لي معه جلسات يومئذ لأنه ما كان في تعارف سابق، ولا وجد من يعني ييسر لنا سبيل التلاق، نعم، هذا ما عندي. الله سمحه رفع. رفع صوتك. شيخ الله سمحت بالنسبة تبين لنا حكم الشرع. ورأيك في وضع يديني بعد الركوع على الصدر. هذه ملغم يا يه. بارك لا الأخ الضاح. الأخ الضاح يعني. <تكلمين> لأنه هذه مسألة تكلمنا فيها كثيرا وجوابنا معروف أنه لا يوجد نص عن الرسول عليه السلام أنه وضع يديه. على صدري في القيام الثاني وكل ما عند مشايخنا في الرياض وبعض الحديث في الباكستان ونهن ما عندهم إلا حديث عامة نصوص عامة لا تكفي في إثبات قضية عملية جار العمل بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة عشرين سنة فلا ينقل أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام أنه رآه واضعاً اليمنى على يسرى في القيام الثاني لا يوجد آخر نصوص عامة هذه النصوص العامة في فهمي واعتقادي لا تكفي لإثبات سنة لو وقعت لنقلت لأن صلى يصلي على الرسول عليه السلام في كل يوم على ملأ من الناس مش أمر خفي في بيته يقع فلا يطلع عليه الرجال مثلا وحتى ولا النساء إلا البعض هذا أمر علني فلا أحد ينقل أن الرسول عليه السلام فعل ذلك كل حجة حديث سالم بن سعد السائدي. في مالك، ومن طريق ترقاه البخاري، كان الناس يؤمرون بوضع يمنعهم في الصلاة، في الصلاة هذا نص مطلق، والقيام الثاني من الصلاة هذه قضية استنباطية، لا يكفي فيها الاستنباط، كل استنباط من نص عام لم يجري. عمل المسلمين به فهو دليل أن هذا الاستنباط غير صواب لأنه لو كان كذلك لسبقون إليه كذلك مثلا حديث وائل من حجر في سنة النساء وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى قام في الصلاة هذا القيام الثاني قيام إذا النص إما عام وإما مطلق لكن هذا الحديث بالذات في بحثي هو مقتطع من حديث وائل بن حجر من صحيح مسلم. ففي الصحيح وائل أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أن رسول عليه السلام كبر للصلاة ثم وضع اليمنى على يشرة ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه ثم سجد بين كبفي فكلما ذكر رفع اليدين يقول كما فعل في تكبير الإحراب لكن لما ركع ورفع رأسه من الركوع ما ذكر الوضع الثاني هذا ولو ذكره لقال كما فعل في القيام الأول ويبدو الله أعلم أن الحديث الذي في السنن هو قطعة من هذا الحديث لما فصل عن السياق والسباق أعطى ذلك المعنى الشامل نعم. للقيام الثاني وشيء آخر يريد في الموضوع إذا أردنا أن نعمل هذا العموم ونأخذ منه هذا الحكم الذي لم ينقله أحد فمعنى ذلك أنه يأتي مكان ثالث ينبغي على ذاك الفهم أن نضع اليمنى على الأسرة وهو بين السجدين ومن عجائب ما يقع من البعد عن التحقيق العلمي أنهم يدعون الآن منهجهم في الاستدلال بالنص العام ويلجأون إلى نفس الطريق الذي أنا ألجأ إليه في قولي إنه ما في عندنا نص إنه الرسول وضع سوى هذا الإطلاق هذا إطلاق يشمل الوضع بين السجتين لا السجتين متى تشاهدون أي هذا قياس نحن الآن نسألكم هل عندكم نص إنه الرسول عليه السلام لما جلس بين السيتين وضع يديه على فخذيه هلني أنا وقد تخصصت لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد حديثا في هذا ولذلك لم أذكره في صفه الصلاة لأني ما تعمت أن أذكر فيه استنباطا ولو كان صوابا إنما هو النقل عن الحديث فليس للذين يحتاجون بهذا العموم إلا أن المسلمين هكذا يفعلون وهذا هو نفس الجواب المسلمون مضى عليهم هذه القرون لا من مثل المسلمين ولا صحابي ولا يقول بسنية هذا المضى فإذن أنا أرفيت النظر بكرام يذكره ابن تيمية والشاطبي رحمه الله بأنه العمل بالنص العام في جزئي من جزئياته التي لم يجري العمل على هذا الجزء هو سبيل للابتداء في الدين لأنه ما من بدعة وهذا كلام يتجلى تماماً في كتب الغماري هذا فأنه كل شيء بدعة بإلك ما في نهاية عنها ما في نهاية عنها وداخلي في النصوص العامة وأضرب أنا مثلاً موضحاً جداً وهو دخل جماعة المسجد لصلاة سنة الظهر القبلي مثلاً واحد هنا واحد هنا متفرقين فبدأ لأحدهم فقال تعالوا يا جماعة نصلي لجماعة وقال عليه الصلاة والسلام يد الله على الجماعة وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده صلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين والله أدل لي حديثي صحيح شوردنا يا سلفيين يا قابضين في حالة القيام الثاني شوردكم على هذا الاستجلال نفس استجلالهم جوابي أنا وجواب كل سلفي أن هذا ما جرى عليه العمل ولو كان هذا الاستجلال صحيح نسبقون إليه وكل البدع التي يفعلها المبتدعة مثل هذا دليلهم الدليل عامه ما جرى عليها العمل إطلاقا فأنا أرى أنه هذا الذي يعني يفعل اليوم في هذا الزمان هو من هذا الباب نبعه من استجلال بأدلة عامة لم يجري العمل بهذه الجزئية منها فإذا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف لقد سألني أحدهم منذ أقل من أسبوع من سعودية قال لي أنت قلت في صف الصلاة أن الوضع هذا الثاني بدعا كيف هذا ومشايخنا يحتجوا بأحاديث عن الرسول عليه السلام وأخطأه وقال في مستدر إمام أحمد حديث أن الرسول عليه السلام كان يضع يديه في القيام الثاني قلت له هذا لا أصله في المستند ولا في غيره ولو وجد مثل هذا الحديث لا قضي الأمر الذي فيه تسترثيان لكن أظن كواهما وهذا لا أحد سمعته يذكره ثم ضربت له المثل السابق بالاسم لجماعة النفل في المساجد، فاتصل بي وقال لي أنا نقلت كلامك للشيخ يا فقال أنه الحديث صحيح ويجب العمل بالحديث وكلام يعني هو كلام سليم لو كان الحديث صريح دلالي قلت له طيب بس أنا وضحت لك موضوع أنه ما في عندنا سيدلال ضربت لك المثال كيف لا يعمل بالعموم قال أنا ذكر ذلك للشيخ لكن الشيخ قال هذا ليس له علاقة بهذا قلت له يا أخي ليس له علاقة من كل الجوانب لكن وتلك الأمثال نضربها للناس فأنا ضربت لك مثلا أن لماذا نحن لا نصلي نوافل الجماعة لأنه ما نقل إلينا وإذا استدل علينا مستدل بمثل ذلك الحديث نقول ما جرى العمل بهذا قال لي هذا رجل لهون الشاهد بيقول أنه ذكروا عن الإمام أحمد أنه قال لا بأس بوضن دين في هذا الخيام قلت له أولا هذه اللواء كفانة مؤنة البحث فيها الشيخ ابن باز حفظه الله فقد بينا ضعفها فاسترحنا منها ثانيا لو صحت هذه الرواية عن إمام أحمد لكانت حجة على الذين يقولون بالسنية الوضع لأن هذه الرواية عن أحمد تفرق بين الوضع الأول والوضع الآخر فلو كان هو يرى السنية ما بيقول لا بأس بذلك فهو يشير بهذا أن المسألة مغمغم فيها شيء يعني ولا كان يقول سنة مثل ما قال في الوضع الأول أنه سنة هذا مما يحضرني الآن حول هذه القضية خلينا نصلي يا أبو عبد الله عشر طب كنا. أذن خلينا نصلي إن شاء الله تضيت المسجل يا أبو Asta e tot. Hayya 'ala s-sala Hayya ان no. ما شاء الله هذا ما طب لا ما هو نقاد يعني. يعني على نمط البنا يعني هو نقال. ما هو بحاجة بحاجة بحاجة بحاجة. هذا من كأنه ماذا بك؟ شافعي أه شافعي يعني ما تأثر بالحديث، الحديث هو يعمل في الحديث كعلم مثل أنه الحقوق كعلم أما يمكن أن يعمل في داخل العلم وهكذا كان أكثر المشتغرين بعلم الحديث طوال القرون كانوا اولا غير محققين يرون ما هب ودب ثم لا يتاثرون بما علموا من الحديث ان ترى هذا حنفي وذا كشافي واحمد مرعي ورابي حمري نعم ونفس المشكله لا تزال قائمه حتى اليوم بالنسبه لبعض المشتغلين بعلم الحديث كاهولى الغماريين مثلا وهذا الذي تسال عنه فهو مثلهم لا يحكي من حديث فيما اختلف في فيه ناس على أنه ليس محققن فيه؟ أظن كان جاءتني منه بعض الرسائل لكن أنا كعادتي ما أستأذن أرد على الرسائل. هو أرسل لك شف م... شف المطع؟ إيه نعم. طب فاحو الرسائل يعني هذا قديم لا. هذا قديم وظاهر. ما يخلون عندنا في الشام قبل ما تطلع ريحته فقد تكون رائحة طيبة وقد تكون غير طيبة على اختلاف الأذواق لا. وهذا بيذكرني إنه في عندي رسالة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان للوماري هذا عبد الله قامة البرهان إيه عليها خط هدية إلى الأستاذ ما أدري إضافي لها محمد ناصر الدين الآن قلب لنا ظهر المجن ليش طلعت ريحتي عنده إن سلفي فهو شاف كتبين القديمة مثل السلسلة وغيرها فتوهم في فارس رأي لي هذا الكتاب هذه لم يعود بطبيعة الحال لأنه شم رائعة أنه مجسم ووهابي وقال في هذا اللي سمى المقنع أنه هذا ليس فقط وهابيا بل هو شر منه وكذا وكذا إلى آخرين لا. فسبحان الله يعني علم حديث بركته في تقويم خلق المحدث أولا ثم فكره ومذهبه ثانيا فإذا رأيت حديثيا لم يتحسن خلقه ولم يستقم فكره فافهم أن حديثه أو دراسته للحديث هي لأمر دنيوي ما هو هذا الأمر الدنيوي حدث عن أنواعه وأسبابه ولا حرج قد يكون مثلاً للمال قد يكون للظهور ومن أقوال الصوفية حب الظهور يقطع الظهور فهؤلاء مثلاً في المغرب طرقيين لهم زاوية مع ذلك يشتغلوا بالحديث كيف هذا ما استفادوا من الحديث شيئاً يطلقه مع الأسف لا في الخلق ولا في الفكر فهذا حقيقة مشكلة من يشتغلون من حديث أنهم لا يتأثرون به طيب يا أبو عبد الله يا طب كنت ونحن على الطعام مسألتك عن الأخ محمد عمر يعني أنا فقط أريد أن أسجل هذه لأنها تسعده رأيكم في القصداز ما, ما لمستهضر الآن أنا لمستهضر أعطتك يا أنفا وسجل... وسجلته أيضا لو. أما إذا كان بدي فصل بدي أرجع للرسالة من جديد نعم لأنني عادي بها أصبح نسية من منسية لكن مجمل ما تتذكره من رسالة القصص أعتقد أنه باهيت جيد نعم. وله مستقبل جيد في اعتقادي الله أعلم طب يا شيخنا بالنسبة للشيخ محمد راغب الطباخ نعم no. في بعض كتبكم تقولون شيخنا بالإجازة نريد فقط الضوء على يعني نوعية الإجازة والمشيخة ونحو في الإجازة بطلع حمام. حمام شباب. هي شكلية نحظى no. وكل إجازات إلا ما نذر منها في القرون تأخيرة شكلي لا قيمة لها الرجل كان عضوا في المجمع العلمي العربي في دمشق وكان يتردد إلى دمشق مئة المناسبة أو غيرها وكان من جملة الأعضاء الشيخ عبد القادر المغربي وكان له ابن ربما سمعتم باسمه هو محمد المبارك محمد المبارك كان في بره من حياة الأخوان هناك رئيس الأخوان المسلمين وأنا كنت أتردد على الأخوان المسلمين وأرحل معهم في رحلاتهم وأحضر في محاضراتهم وطبعا معروف غاية من ذلك وهو نقل الدعوة إليهم ولذلك تأثر الكثير منهم كان من هؤلاء محمد المبارك طبعا إلى قدر كان الشيخ راغب رحمه الله بحكم ترددوا إلى دمشق. كان في بينه وبين والد محمد المبارك عبد القادر مودي فكان ينزل عندهم ويزورهم ف كما حدثني محمد مبارك انه في جاء ذكري فذكرني محمد مبارك بخير شاب ناشئ ونشاط في في الغيب وقال لمحمد مبارك أعطي خبر لمحمد ناصر لأنني أريد بدي أجيزه فنقل إلي ذلك محمد المبارك وراحت أيام إجا نجل في فندق هناك في دمشق فاتصل بي هاتفيا في الدكان وقال لي الشيخ راغب جاء فذهبت إليه ونعرف أنا من قبل سلمت عليه وحدثني بما كان سمع هذا المبارك وقال أنه أنا بيعجبني هذا الشيء لأنه علم الحديث أسواحنا السيمنسيا فأنا بحب جيزاق قال له جيزاق الله خير هو عامل إجازي إخوة الإيمان تتمث الكلام في الشريط التالي وقال إنه أنا بيعجبني هذا الشيء لأنه علم حديث أصوحة نسيم نسيان وإلى آخره فأنا بحب جيزق قالوا جيزق الله خير هو عامل إجازة على طريقة المشايخ لكنه كتاب كان سماه بالأنوار الجنية في الإجازات الحلبية أو نحو هذا فهني أقرأ يعني شكليات كلها مم. قرأت له في نفس الكتاب يمكن في مكان ما فبعد ما قرأت انتهى كل شيء ومطبوع الإجابة في نفس الكتاب مطبوع في فراغات طب بمن لي بهذه الفراغات حسب الأشخاص زي كبون مثلاً كوبون. Da. Da. Fa, eu uși din acea